بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا ايه يعرفوا ويقولوا سحر مستمر وتذللوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر ولقد جاءهم من الانباء ما فيه مدجر حكمه بالغه حكمه بالغه تماح فتول عنهم يوم يدعو التاع إلى شيء مكر فش عن أبطارهم يخرجون من الأجلاك فأنهم جواج منتشر مهفعين إلى التاع يقول الكافرون هذا يوم عفر كذبت قبلهم قوم نوح فتذبوا عبدنا وقالوا مجنون واذجر فدعا ربه أني مغروب ففتحنا أرواب السماء بماء منمر وفجرنا الأرضعونا الأرض فانتقلناه على أمر قد كذر وحملناه على ذات ألواع وذكر تجري أعلمنا, أعلمنا جزاء لمن كان كذر ولقد ترسناها آية فهل من فكيف كان عذابي وانذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدفر عاب فكيف كان عذابي وانذر إنا أرزلنا عليهم بيحا صرصرا في يوم نهت مستمر أعداد فكيف كان عذابي فالذب التموذ بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نستبعه إنا بذل في ضلال وتعب أقول قيادرسوا عليه من بينا بل هو كذاب أجر فيعلمون غدا من الكذاب أجر إنا مرسلوا الناقة فتنة لهم ونبئهم أن الماء قصد بينهم كل شذب محتقر فنادوا طاحبهم تعاطى فعقر فكيف كان عذابي وندر إنا أرسلنا عليهم فيحة أحبة فكانوا تهشين محتقر ولقد يذكرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فلذبت بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آللوت نجينا من بسحر من عندنا كذلك نجدي من شكر ولقد أنزرهم برشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيبه فضمثنا أعينهم فذوقوا عذابه ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقب فذوقوا عذابه ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مجتب ولقد جاء آل في العون النذر فالتبوا بآياتنا كلها فأطفناهم أقعدهم مقتدد أكفاغكم طير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصد فيهزم الجمع ويولون الزبر فلإساعة نوعدهم ما ساعة أذهى وأمروا إن المجرمين في ظلام وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم بوقوما ستقر شَيْءٍ كل شيء خلقناه بقرر وما أمونا إلا واقبة كلمتهم بالبصر ولقد أهلتنا أشناعكم فهل من مذكر وكل شيء فعلوه بالزبر. وكل صغير وكبير مستقر. إِنَّ المتقين في جنات ونهل في مقعد صدق عند مريف مقتدر